والحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأطباعه ومن والاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآمن له لوط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 قالوا نحن أعله بما فيها لا ننجي عنه وأهله إن لم رأته كانت من الغابرين ولم ما أنجأت أبيهم وظاق بهم, بهم ذرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إن لم رأتك كانت من الغابرين إن مزرون على أهل هذه القرية رجذا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مرين أقاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واردوا اليوم الآخر ولا تعسوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وتغود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ تَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم من أخادت الصيحة ومنهم منفسنابه الأرض ومنهم منفسنابه الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 أنا كميدي ها عشرة دينو سعودي كل صفحة ناتفسر كبرانك الكريم كان لواتن ايات بوكا كوما ايجليخ يا لواتن ادوكا بالابن ايا فرنم دي من سوره العنكبوت اي دهن يا فرتن ادنا واغوب اي هنا سوره النفس حشرك أروك حذير سيئي وعين كجرني قسط النبي الله إبراهيم عليه السلام أعوذي مركوباً بقي قلبي بابيريين تأهيد وكبر شهر الله تيري وورك أو أولى من أي يذن الزوابهم العليات قلت عقب جبابي أو يريد عليه السلام نبي الله إبراهيم وقال إنما اتخلتم من دون الله أوصانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين إذا سور في أهودا بي كل قال كالنبي الله إبراهيم سيدي النبي الله نوح وكري إنك سومددك يريد إِذْ جَاءُوا دَارِي تَعَوَّذَنَا قَدِيمِي جِين تنباهي حضنا حصيلتي قعندي سقى شيء قرانته زاهر على تعالى حب وغري فآمن وحرم لي له إبراهيم دعو لي دي دينتي لولا دري ارميه لوط نبلون بها ارميه وقالوا إبراهيم مر دي ورميان لوذاي نواي إني أني مهاجم وكتاك يأوداك هنا إلاقيين تكون الله عز الله إلى ربي حبيت الماسو الفرائنة تضف إِنَّهُ أي هُوَ هذا الْعَزِيزُ ربي هو ربي العزيز الله وككاذاك العكيم مامل اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ سيدان النبي الله إبراهيم أحبداً أدوهد الله وأذين أجل قول ولال كيف لي ادر مو يا اليوم مركا هاجر اسم لاله تقال لو داسوري كورتاسو كاتجي الله له اياوركي وقال ابراهيم هو مهاجر قرب لا بداري قد أمبولة ياي مجايد دارا الله ما مهاجر ما ساكته يأينو ياي وعاصته هي مستضعف وأنا أهلنا حدوث المعذورين في سورة النساء أيه نقوم أرناي خلك ملك لا مغلي واهي جهاتك نو سعواي إني مهاج والله بني وده بناراي إما أن تكون مجاهدا وهو الأفضل وإما أن تكون مهاجرا وهذا المحاصد لأنه لا يوجد مقناية هذا المحصد قم ويده بقاجين ويده نفتها بقاجين كرتها بقماش فلما نوح له إبراهيم لوط باورو ماييي وهي دعوية لي عي. ديره ليمن لوط يمباييه واروطة وقال إبراهيم الحوذر إني أنك من عنجال عيانهي إلى رب خبق الماسور فرقنا نواجره وشأننا آدى يا خليل أنا قادر وكدوغاً وعيسى بي حمازانتاً إنه إبراهيم هو إبراهيم إنه إله إساق إبراهيم باله ربي بانه عجره إنه ربي هو ربي العزيز الله دومه كأبد العاكيم مامل وناكسن ومرتعه حدومك النبي الله إبراهيم وعلى برتي واجره قرابيه أهليه أقوم أدوك إياه برتي وعره لجوله و كذا جاي خركا سيده لوو هبال غوداي هر اي لا ميدا ديرتي غو ها جيراي اولادي سقا و دالي وجيركيسا كاسو او نبي يلا الله قال تعالى خبيوحي ووحبنا وهبنا وعانصيني له ابراهيم اسحاق انصيني اسقا نلي قيا ابوم انصيني يعقوب نافلو يا عقوب و إسحاقه للينا و واصينا و أكلوا له أبا القديد و اختقى النبي إبراهيم قولنا الله انتي كدم بيشي وحي النبي اللبحي من ذرية إبراهيم من بوها خير كلا لقما مبحي وعلى وحي كتب لدي أصحف إبراهيم كدم بيشي سورات وكاله إنجيل وكاله سدور وكاله قرآن وكاله على واحد من ذريته أحد إبراهيم كفر عميد أي اللوود الجيل كل كن ما في نمادي أي كتبه أي الله ذا الله حجي زين وإبراهيم الله بجي قال تعالى حدوه جري وجعلنا وعلى نويا لي في ذريته إبراهيم فرعية فرع جوده وعلى نويا لي النبوة ما في نمان يا لي وإبراهيم كذب والنبي جري من ذرية إبراهيم والكتاب والكتابة ميالي وحي كتب لدجي إبراهيم كذب على واحد بلغو دجي من ذرية إبراهيم إبراهيمها إبراهيم وعربي سبحانه واتيناه إبراهيم وعنوا صيني أجروا أبا القفزة في الدياب عنو وإمام أهل الأرض أي وقت قيسي الله قادقي وإنه حق عديلتك إبراهيم في الآخرة مالين تبدن بيسانا صالح نواعا من من الصالحين الذين لهم درجات العلا إلى أكسي درجات سراكولة أي إبراهيم كم يجعب وهبنا وعنوه بين له إبراهيم إصحابا لنوه بينهم صيني ويعقوبا وهو ولد ولدنا وصيني وجعلناه عني الله إبيري في ذريتي إبراهيم فرضيسة قدرها أنه قوة نبي النمو هي كتاب وحي كتب لتجزيه لبدف على ذرية إبراهيم أيهم بي آية كلمة توحيد سيدوكار وجعلنا إيقونا سيدوكار با الله قد يحرب وآتيناه إبراهيم محمد سيني أجره أفعل قد في الدنيا الدنيا ذا قد هذا إبراهيم في الآخرة آخرة قد هذا لمن الصالحين إنت سوصوبا أيكمي يا دون كان اللي أدوما حقا دوكو كذتي حقا أبا القدوين كولا ونوطا إبراهيمة الله بعيد نبي الله اللوت بسديسة أيها الله تعبطي قال تعالى فبوحو يري واذكر أيها الرسول الكريم فسولك سرفت ووحا الحستان نوطا نبي الله اللوت اذكر حست وقال اللوت يري لقومه وعطيه نبي قلدا لوطيه اللوت كماؤه سندالن. يجو على السدوق. يا عمورية حتى نيجي جلبا على أمر. نحن نقول ما هو هذا الباب على المي. حتى نيجي نعيه. خلكا يجو واي سرياليي. لكن إذا قالوا ذا يجو قلته لو يسجو سوا بابي. أتينو نيري. إبليهم بازاروا. خلكا وهو المعاشره والمعايشه والمواظبه لو ذا ماشي لو ذا نولادو وإلا والا الناس بيدين بالغو ولا انو با يقوم كالوطري كما دحايس ان قال لقومه شركوا للنولا قرطوا النوطي يري انكم ميدينك ان لقومه انكم وعقد الله إمانيسا ألف حيشة دنبيحون ثمانتوا دنبيحون ياهي وشريعة خلاف سن ياهي عقلها إيا منطقة لفضبة خلاف سن ياهي وعقدرنا دنائيه ياهي الأول من نوعه وإياكوا تطلع سمية والنفلاء اللمارك تدمعها نفلق ذلك سادر اللي يري ما صباقكم إذن كما هرمرين بهافه حشدا من حد ينقف من العالم من النفلة كملة لب لب أو خرتين لما ينسى خرتي إلا أينكم يدينك لتأتون الرجال خاكم يا بوكل ما نيسان أو تغضون السبيل وذا مجاريسان وتجريد اللب مع نبا وهم قطع أولا إن يدرك صوتا أي مسافر كان تجدان فرحوا ميا kolka meed degaynimba dadku ka gol mari wayo oo jid fiican ayaay go'een kolkay safri amanka wayeen naqtoodii maal kooda taqdoona seli loo aakarnu qomkarta hadii la ragu na is kolka go basharkii waa damaanaya hadaan tu markaa wax dalaa saatu xirka kuma nasiitum aan du markaa ragu الظمر كان الظمر هو كافتوما من يعدم هو دبر قائيا قولك هو الضبي إصباريدي يبارنك يفاريح يترنك بدك يسمون وأنكو كيسان فحلظة أدبينك كي رقع والله إسفقاته وحي وعو ريسان أي الرقي مر وتأتون ملأ إمان في ناديكم قليالك atku kab dhawdana halka shan ay ku aqawda almunkar wa ashara intalla furtu, ta qora haddanka lagii jiray qofii ceydaysa toro adba galaasho meel galin jiray kulku nuu godana kiikala حتى فى حسادة اياليواتك قوبت النفط الى الكوسة من جرينو واتينو لا تأتون الرجال وانتم تبصروا إذنكو إش دوراه ميادو عالة صماي نيساو وتأتونا مالله ما نيسا في ناديكم قليهينا قليهينا قليهي المنكر صاريق وحلقونا عي سلا ماركو اللوض وحد اليمحال لوو جوابه فما كان من نقم جواب قومهي النبي اللوض غردي اللوضي لي حلالك ايو عليا إلا أن قالوا إن الإله هو الله ونعكل إتنا الله نارك يا إلى عذاب في ساء شي ساكن إن كنت عادت هاي من الصادقي ذكرون تشيغايو شي ذا مركه ومجاهرة بالفسخ لا شي قدرنا بالغي والله عاريساي عذاب البنانك ليس تاغي مركه لوو قال اللودو يويري سرني على القوم المفسدين إله وكوان دوني دا خرب يوحكوكا عي دو صادة يقول هلي ايه بابي يا ايه دبرقو ربي يا ربي يعني يا ربي يا ايه انصرني ايه على القوم داد كاركض يقول هلي انه وره بجبالي قد ايه وكاركض ويستاقو هي كان العقاء المفسقين دوني دي بالكفر والمعاسي والفاحشة دوني دا كوان يريه سيدان النبي الله اللوضة واذكر لوطان نبي لوط حس إد غورثا قاله ونبي لوط أوهيري لقومه هي خلدي لوط يرسلنا نOLA أوه كويري إنكم يدينك لتأتون الفاحشة أرين آدفولهن أياد الله إيمان إنسان لواط ما سواككم إسموا ميدنكا وري بالهافحشة من أحد وح من العالم من النفل هكمل يذي بوادك قادي أي إنكم الرجال حق وتقضعون سبيل ودين كيف قوي نيسان وتأتون وعادلين من نيسان في ناديكم يالك آكو شرتان المنكرة وعقل يشعق باللقود دي دي عضن باغلين من نيسان اوحا اي داية فما كان من نقم هو فضومه نبرلو قلو دي الله دي هذا العلم تودي من نقم إلا أن قالوا إنا إلا ذنب أمو هذا العليا ائتنا الله كاري بعذاب الله اللي عذابكي نورا قالي ان كنته داتاي صديق النسي من الصديقين كميدا قال اللوت وحو يا رب ربي يا دراء أبو رو انصرني إيه على القومي دذكر كوب إيهوه اللي المفسدين توني ذا قصير لفاي لو وكو إله و أقبل وكو ملائك لوسو قال تعالى خبه وحو يريبا جاء khusur si aanu diray in inta ya nuud gaarin Ibrahim ibraheem sawmary ibraheem khalil yashan buujora iyo goona bahrul Ibrahim khosbeekas soo xigan igaayn laga soo bishara laga soo gorti ay jahati min khusuruna dirnay sibiil ba ka wayera mikaeel ba ku jiray qolka lugush صدح انت او يرتعي بوالغوش ايجي حتى ابراهيم او يمدن بالبشرة ابراهيم بشاره اولي يمدينه فبشرناها باسحاق ومن ولا اسحاق يعقوب اسحاق وقالوا لديهم ايه يعقوب او كدن بيه واسحاق لا يدونه ايه اللي يجينكو بشاره ايجي انتاس ابراهيم لا صماري قردا لودا لها اللحاقي لها اوالغوو والجلي قالوا مرأيك دو حيره إننا مراقتا مهلكو على هذه القرية دجلنا وطنا سدوميا عمورية ذات كذا هو دبر قينا يانو نعي من عدوا على عيسان إبراهيمون من على عيسان وحنو على عيسان إنها لها دجلة ذات كذا كانوا عين غدا غالمينا كوا جردارا فعيش عيسان مين أدمه ويزلم اللي يبينيين إذا بذرره مانتك أيه يقولك عنه كل قاسة النبي إبراهيم يقول الله سيلم يكشو جوغا أدربوه قال إبراهيم وحييري إن فيها دجمدها دعاك أقص عطان روطا باقصوا لن إسنوه النبي الرسول قال بنيها أم قبكه حتى دجمدها حاقة إسان من دراعين أما يكد عضا أقول لطلقوا لها قلية قالوا ما رأيك دي نعم, نعم, نعم اي اعلمك قال بدن ابراهيم ومن ددك فيها قريضا وحيكو سغانا مؤمنة قولود ايالله بجيسا نغض مدعان ايالله بجيسا قبلود افرتا قوس باميسا جوكدا افرتا الروح او اسم قوسا اياميسا جوكدا مركاز ربي يري مركائي حكاية ايسا قواربتا قوار رماية فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وح مسلمة على قلبان مكاهلا يا ولاده قلي يا لب كفراده قلي ملاك تهدانه ناي إبراهيم إنت ماشى جرت عنه كاره إلا ننجي إنه رضوا سماط بحيننا هي وأهله تبدي سكفراد يا ولدي سفي عن مؤمن ضع إلا مرأته إسلام تحونا قاشر تخيلوا قرشي سنتاي إنت الأحقا يكوجت كانت وعياتي من الغابرين دك عذابك قرائي رغم لاية أي اينا تاخوني كميت إبراهيم تامار كيلو سوي واقععي ملائكتنا جيتيكو زول علي فوق في وين دونا قالوا ما قرتي جاءت رسولنا هنا فسطان درايت إبراهيم ابراهيم ايوتي من بالبشرى بشاره اورت من دبي قالوا لي يا له ان انك مهلكه لهذه القريه تقمدها سدوم عمورية وطنا دت كده واهلاغينا سبب كنا هو اول ان لا تجمد الجذعان كانوا وحائ نقدا ذال من قال النبي ابراهيم وحيره إن في آف الغرية تجمد الجذعان وحقوسا فوطا النبي لوط باقوسا قالوا مرايتك وحيثي يعني في في فيها تجمد الجذعان كوجير لن نجي أنه فوت خشيت وصمتنا حيننا هي وآلها مدد دوایلكا ادادي ميسو كانت وعياتي غابرة قاقيه في العالم اداب كميت كوارتها او وحي من الغابرين انت كرا قوم ولوده ادابك إلا الا باب ان هي كميت اي جاي ملكا ساوركي سي كواري قولوني نجي كاي سو قبسدن كوك بانلو سو دير غور قلب ملائكته شياف لبيكو ماده يجو اد مودن دلين يرو كون حبان ota warga indaan loo in kari korko dhaadusan lahayn marka gaangara shakligaasay ku yimaadeen kuwaana waa ku bilaash ku daan jiray ku yadiilarkay deewataade ayay kulk kulkan uu garbo dibna uu wuxuu leeyahay sida martida sharaf sare in man haa quruu badan oo culumo ay ayoogi ولكن العيار ولما جرت أي أن جاءت أيت من خصونا مرايتنا نظم بيوه مادن سيا ولا حماي لوب بهم مرايتي سربتو بالروح لي أوير بالجو مراي كل كسو عارية كمامي سقي قري والله طوئي اليومي بهم مرتى الصربت هذا زرع من زحن حبتي سب عارية أمل يوال بهار يوال كل قالوا اريني قحنتي ساكبعضي ملايكتي بعض الشيء وقالوا ملايكتي وحير اذن لا تخف انك حنو باقين ولا تحزن اذنسي ده ها اموروغون انك ملايكت منجوك قرت اذيه وكو بدبادينينا واحلك حاسك اغنوه بدبادينينا إلا امرأتك حفرت موين ده فاسو ابوتك اتقلي كانت وحي النقاطي من الغابرين تتكى عذابك كوها رأيه محاطة القاقبانيسان قد نقري بذباديسان إننا أننا ملائكتان موزلون وحان تدينين على أهل هذه القرية تقمدان وطانا تتكى تقندسوها خيجزا عذاب من السماء إركانك كينينا إما كي سببتي أي كانون لغدان يفسقون كوى الدين ولا تدعو عذاب ربي لسمعانه تركنا اين النكات تجمدي منها تجمدي آية على من وغثني بينه تنعد لقوم با سوغتني يعقرونه وحقرنك وحي وحده مايا وحيكون زمان اي ان وغثني ولما غورتي أن جاءت الى نضرصلنا خصوصا لما مركاي اللوط انتم في النود وانا بهم خصوصة سببتو ايه اللود لوحو وما قواهو عرير يومي بهن بسببهن مرتيدة سببتو درعن من درعن حبتكي سبا عريرن نغضي او ملي عراب وقالوا وقالو دفتات مرأيكي وعيرادن لا تغف انكعن نو عبصن يا قاعن اني نقارتو تاها نو قباقين ولا تحسن اغنان من مرتيدة مغان لقبابي اهان هؤو الولي إن أنك الرسوسة منجوك هذا هو كوكو كرينينا وأهلك بدك أغنى هو كرينينا إلا امرأتك ولا أداد كانت غابرة في النار عذاب قيتاسو من الغابري إن تكوهري سيكمتاي إن أنك كذال منزرون ودجينينا على أهل هذه الغريا تقملا أنه تنددك هذا كوركولا فيسا من, من الصماء إلك أغنى دجينينا وأبقي راويي إلى أن يحبس مدى اللغة الصوبة بما كي سببتي أي كانون نقضين يفسقونك وفلاق وبو ولقد وحردبا تركنا إنا نقاطك منها قيادوا وحن نقاطك آية معجزة لقر تألة قدرة بيّنة عدد لقوم ضد بين أحداء يعقلون وحقران أيوه وإلى مدينة الله اللغة القدبي وعلى تابنا يا النبي الله سعيب إيه هير مدين قال تعالى حبيو حييري وأرسلنا وعا أن أدرني إلى مدين هير مدين وعا أن أدرني أخاهم ورالكو في النصب قال شو اللو ذاقة سعيبنا هذا أن أدرني سعيب واجب في سيكوداناية ودعوذي دي يدين تب الله ويواكنا فقال شعيب حييري يا قومي قرابوا أعبدوا الله الى حغلوا عابدا يا بوذا نافوا عتر ورجو كنتا غلا اليوم مارين على اخره دبيسين كنت غلا وامنسا ولا تعزوا قسك يلبك كدايا في الأرض منك قديسه مفشدينا ايدينكو كووا الذي خربا عيا سدانوا وغلا هذلي ودعوينا ووبندي جاي اركان تيمانك او غالحصا او اخري يا الله توبيب وحسوسيه قسك يلبك يا كفرك يا معاصينا ووغثي فإرقي من قد بدن بو ولا وإلى ماضي خير ما جاء عنودرني أخاهم ولا شعيبنا فقال شعيب يا قوم قرابوا اعبدوا الله لا عبودا وارجوا فله اليوم ماله الاخرة دنبيس ولا تعثوا حقا صنعوا في الارض ذلك غديسا بالكفر والمآسي حقوقا صنعوا مفسدين بذلك وذلكم حربا ايها حين تجدين نقودا فكذرو خير مدين بين يهوش عيبا أي بنيا فأخذتهم إسلامك وعقابتك الرج فتقول أو فيصبح وعي نقد في دارهم أكلدوا ذكوا ذا جات من أكو أكو أفجنبسا أفجمر كوسين عدين لا أودن تو وأسكتوا نؤسن هلي يسقوا أفجنبيو يا سدش باللب كدا عي يا لوي مالي كل كأفجنبى بودا أنا منت اي منغو كان مركو غريريا يا الله دونك اللقب صداي كل كي لاقب صدينه وا جوكسو واي ولا همني واي كل كا سافك كيا غعما ايا لغه لاشو غايه سدرو كيسو نفتي نصدي سيدي واكو تاكتاي كل كا يوا قرقرسيسان افكلك كوا اي دامن ايي مفتوكو علي فكل دبو مدين خوشو ايبي بينيه فا خلدهم وحاس لماركي بقبتي الرجفه غري وفاصبحوا وعي نضال في دارهم أقلذوا ذكوا ذكوا كل نضال جاسمينا كوا في جنب سنة سلمو بنتهم وعادوا وزمود كل شعيب لقى جد بينه خير عدي رزامود وكون النبي الله يهود إيا النبي الله الصالح عليهما السلام باطرئ قال تعالى خبيوه يري وعادن بالغل عادنا تابوه وزمودا خير زمودنا تابو وقد تبين حراغوذو وعديحي آديا ثمون خير عاد احقاق بيت اقنايين واذكر اخا عاد اذ انظر قومه بالاعقاق حضرمودو قوان حضرمود بيت اقنايين والجزيرة العالمية اي جنوب كاذا الجرين وثمود نشمال بيت جرينو صالح طبور اكتابه يكون يالان قول اي يكون هو أن جنوب الجزيرة أيكو يالان وقطى بيانا حلا قوذي عدا لكم إذن كومة محمد وحويدين كعدياي من مساكنه إيقاد ديقان كوذي حضرموض يا ما شيدك الجيران خير عاد إيقار زموض ما شيدك الجيران صالح معانية طبوك لعضوضة هل كان زيدك الجيران كلها ما شيدك لهم إياك الشيطان و ذلك الشيطان اعمالهم عمليال كودي حمابو و خي وفصدهم وحوكا ودي عين سبي وكانوا وحي نقدين مستبصرين استبسرين كو حق لكن كسيما يدرون دريوا در در در در و عاد خير عاد حس وثمود حس وقد تبين انا بقدر وأهلنا وحنفون دار قيني آدم خير آدم بن هلاجني وثامود خير ثامود بن هلاجني وقطع بيانا هلاجود وعذاري لكم إذن قومت محمد من مساكنه ما له ذكره بهلاج كأديه أو الجزيرة العربية أي جل جنوب الجزيرة وشمالها ما يدعناي وتدحقة هذبك أوزي فكانوا وعي نظرا مستبصرين هو حق كايو وقارونا وفرعون وحمه وقارون وفرعون وقارونا انه هلاجني وفرعون بان هلاجني وحمانا انه هلاجني ولقد وحذبه اسقامه هلاجين مصالاتي راي مجزال قبضي راي دي حبوي بوه بندقي راي صورت بالله صوت جي راي وحيب يجوك عن سيلان شو حصل ولقد وحذبه انجاقهم اروني يا فرعوني يا هامان و موسى نبي الله موسى شرب شربكم كوماي بال بالينات بالمعجزات الواضحه معجوزين عد عد اي وليم فاستكبروا يغي بابا سوينيسين في الارض منك جدي هيس حديث وينيسين هلاك اي يمي وما كانوا ما ينهان صادقين كو يغا اهلا بنتانسي يقولنا كتابا رب يري سبحانه فكلن انتوباء قارون يا فرعون يا همان يا عقور فكلن لما انتوب اخذنا قباننا واتو جننا به قفقوا قليب الله قبطي فمن معاكمة من قرباكو جيرا انه ارسلنا ديرنا عليكو ركيسا حسبا النار سيدي عاد أما قوم اللود كل عديد تارو رحبا لغو راويي ومنهم وعكالو كميدا من قربا غربا كجيلا أخذدو أيقافتي أصيحتو قيلو سدي رهرث مودو كلي أيال لغو ومنهم محاكمدا من قربا كجيلا خصفنا أن نومدن به إيساق الأرض لغا سدي قارون وكلي أما قوم اللود وكلي ومنهم محاكمدا من غربا كجيلا أغرقنا أن نحافرناي سيدي قوم النوحو كالك هلاقا متنوعا ايه كالك قديسا أي ايه قلبا مدلوه هلاقا ماركا ايه بسبحانه عزو جل ماركو ساس وحوه هلاقا ايه بيو وما كان الله ايه بماها ليضليما هم كواهو هلاقا احد ماقا اوكا قردخادي ماها ولكن ايه شاكان يجب وحي نغدين انفسهم نفافيا الكواد أوكليات يعلمونا كوا دول ما الدول ميجسمين حلاقي كدا شي يجيبه أودا ورقواي نقتلاه يوم بيدومن الله يوم ما دولمن هو بالميري وعجل فصلن يقرب الميرين وطارون قارون بأنو حلاقي وفرعون فرعون بأنو حلاقي وحامان حامان بأنو حلاقي ولقد هو حضرة إن جاءهم صدق حسب أيمه موسى نبي موسى صدق حسب أيمه بالبيان مع جايين على أتباعه لأيمه فاستكبروا ويسكبrians في الأرض تلك الجنيزة وما كانوا من أي نقم سابقين وكان عباديا فكلهم لما أنتوا أخذنا واقباني بذنبه كفتو كلامه واقباني فمنهم وعكملوا قادانو بابه من كربه كجرا Arsanna anu dirnay areey Hasivan xaasiban taillanaara wada ta. Sidi heerhaad lugusan meönin, Tabailla aan naara wadata eyaa luguhagai ma minuun muaka mida manqaarbaaka mida a xada waqabai asai hatuqailo sivireerta mult lugusan meey va minun muaka mida manqaarbaaka ihi isaga alarda lulka. سيدي لجوسا ما يقاومونه قارون لجوسا ماي ومن هو معكم إذا من قاربكم إذا أغرقنا سيدي فرورنا سيد وما كان الله بما يظلمهم إنه ذو القوة الحلاقي ولكن يشكان يجيبوا حارين غداء أنفسهم في الفيالق ولا يظلمون قوة الدلما الحلاقي كن يجاء ايه كفره ايه تقريبه ايه معاصده قرأيه سبب في كدره تهلاق النقطه كلها اقامهو ديشكوه لأيه مثل الذين اتخذوا من دون الله اوليه كلها ميشان تمثيله يابله ايه درك دونتان وعانا مثل الله سمعين ايه دادك الى ماهانه غير الله عابودي ايه اغو نفعي او كسو اما واحد بطارئ كبيير يقول عبودي وعم مثل قصبه كان عباشا عار عارضة اسمه اسم حركة يركي خفيفة قريبا اسمه اسم تبلا عند حلوة لما بريد حلو أيه حكوسه في صاف سفته رفضا بيقولي وقبل قبل كل شيء وشبكة الرزق قيني وحقو غارتي وسمه اسمه أوحى يقول لا والنفيا مركز بينتيكو هذا اي ديكا كموسا لكن تب يقل ماشي دوم مرايو يا اوجان يا ولا جيريا يا يدون لوغان ها واحد شبكه رزقي حقي كلاوي وهو قل و اني قرح يا قبو بادو اي يوسا ميزتي لكن انا لهذالك احوب على قرح علينا يا مقبو علينا كل هذه اللي غالو يا كل هذه اللي غالو واش كومي قبو مع قرح معاليي صباين و علي كلش عباده الله عكسوكيه اقل عار عار و هيك ترى يزمر قال تعال خبيوع يرم مسال الذين كويت المانتو ذو وعو يا شي من دون الله الله كتوخ اي شي يا البيا شي تقلغا مرغاتو اولو خيران ياي اي يا شي اما أنا قل ياها النقطة، مركي تندهاوش يا دمبا، في وعياتهم باي باي سقوطني، وعاسويني يا واحد زيت، سد الرقانت يا فكر براو كله، يا ذو على الأركا لا يجري، بق قرش الله صماعنا، كل كواري وأعتكم معمري هو جميها، كل كربي إنتي لقيح ريفورزي، وهو جانك يديم تيسين لا يسكن عي، أيها الله صماعي صي، معكوا على عارة عارة لمديه اتخذت عارة وحيالتي بيتا أقل حديالتي أقل كذا محوطري وإن أوهن البيوت إنت لبيت أقل لها كنقج لعسا لبيت العنكب أقل عارة عارون لا يقيها كما إلى لي لا الحر ولا البر قبونا كما دعي كلنا كما دعي وحينا وأقل وشفكة الرزق تخشى هو ايرادو قبضه الى كسو غارتان لايابا و هيكت تاخلو صوتهم مرايا اكل خايبين وادي مي معنهم قضاا مركا لو كانوا حدا يكون الله كشفه وحمودا ياهن لايه يعلمون وهو حقويا هي لما تاخذون من دون الله اوليا الى وعك سهرك ما ملك ما ايدكت اي وحوا وين جرن اقلحوا هؤلاء اقلنا مجر فينا مجرته فاميرنا مجلو مقاسا قلدي برقلع سميستي إيا حديا كوهي سميستي إيا كوهي القبورة سميستي إيا كوهي بشر سميستي إيا كوهي الملائف سميستي فلا فوحي لكم هذا أي كوهي ليشيو مثل الذين كوهي تلمانتو دوح أول اتخذوا ياشي من دون الله الله كسوك أولياء مع مليال ياشي عن وهي عارة عارة ديالتي بيتاً أقل وإن أوهنا البنور أقل لكوة أقود الإحسان لبيت العنكب عارة عارة أقل كدو لو كانوها ديها الله يعلمونك وصدواك لما تخذوه من دون الله أولياء كما ين يشو إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء هذا هو حال سمعيني قولك أستو ميل جوقت وقت أدونك كميدا جوقت و اي عبوداي سي و يارسي تحقين ايسي الله يلو يهيبوهن يا سيغي علمي سي مويد فاقال عز من قائل ان الله يعلم و هو ما يدعونه و الله و حي و يرانايا اي بريايا اي و من جولي الله كسوك او من شي ان و ملك حناخذو اما بشر حناخذو اما حيوان كره حناخذو جميع الشيطان عن نغض من شيء واحكسته وهو إيبا العزيز ألا أضم هكرادك العكيم مامل ونكسنه مرتنه إن الله إله يعلمه وأغيه ما يدعونه وحيطه غايا ومن شيء واحكسته أي رب أغيه سبحانه عز وجل وهو إيبا العزيز الله أه في سكرادك العكيم مامل ونكسنه وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك تاس الأمثال إما ما هيالك نبريبها وعنو ما ماذا أسمينا للناس ذاتك وما يعقلها مهما جرن ما ماذا قرن ما إلا العالمون فتك دينة يقان إما ما ماذا لسميه قرنها ومدين لغو ما ماذا حين سورة الحجق سومرنا يا أيها الناس بريبا مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا معوله وإن يصلبهم الذباب شيئا ها يستنقذوه منه ضعف الطالب والمضلوب مدى يمدن مدى إيما مثل ذك الله سمعين أيها سوحي معانيا أكدرو بسن لو مقدر شيء محسوس وموقنا أيها إلا فام معانيه دراد حتى نوحي واقرد واغنيهنا ايون باكرن هيا عوام کرن مايا مركا سار ديري سبحان و تلك الامثال ام مهما يالكا نظرموها و ان مهما هذا للناس دد حدانا ما عرفا في جديد وما يعقلها مثل في مكسا إلا العليم اقويا ان الدين تكبر جاي ايون باكرن هيا مرخه يجي كرن هيا شيغا حدي اذا غير الاي تي جي ده في خلق الله السماوات والارض بالحب خلق ابوعو ابو ري خلق الله ابوعو ابو ري السماوات الى الرياح تدودا ايوه ابو ري والارض بالرياح نواه ابو ري هو بالحب ري بالحف بسبب الحف حقني وسببت ابوعو ابو ري فيني سجل عبودو من أجل أن يعبد بسجى إلا عبده درادا وعرف يلوك وابور لا للهون ولا لباطن أياك قد ركى مذنهم ابور إلا عبده وابور وقل كوا ما تيم العباد ماش لوج عبد الهون وإلا ما لوج عبد مجيره مذن لبادنا وأدلة inta alla lugu gartay lo daryishade kamidiyihi oo samawad khii arlada abuuridu abuuray waa adilla kauniyya ila qutusinaaysa hadana waxay noqotay inta alla abuuda ee maraaykta iyo basar khii jinni gale ay hadana kunul qodegan kolka celiya dun waxaanu إلهٍ كليم لا عبوده لقوله عبوده وحيه استجل الله أوجده إيه أنت على الله أبوري أو أي كمدده ممكن كله جن كيا إنسجا سرعة بأبوشعي أي سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحن كنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وحيودا بيج الله أبوري إذا وحي شوتك أبورده الحق حق نمى السبب تيتباه الله أبوري أركاسا إن في ذلك أرنتا قد هذا وحاكوسوغان لآية تسيدوه إلى قدرة ديسة إيا الجريد ديسة إيا علم ديسة إيا حكم ديسة إيا الرحمة ديسة أيا يقدسين إيسا وحدوثا جرين إريال المدنة مع حدوثا علم لهين وحدا ما أعجين كرين حدوثا أعوض لهين وحدا ما حدوثا الحديث لاين وحظا ما أبوران حدوثا حق ملاعين أهر انتاك كردادا لاي قل كا انت هو عكو تصنايا أبوري الدعير كي ذلك هو أبوري با انتاكو وحي سأتعي للمؤمنين انتا عقار خلق الله إبوح أبوري السماوات إلى الريال هي هو الأرلى بلاليال بالعقب بالسبب حقن ما سلبت أي هو إن في ذلك أرينتا قدهدا وحاقسقا لآية تصيد للمؤمني إنتا عقار رميسي أقسقا أطلو ما أحيي من الكتاب أطلو واحد أخرسا الله ما قرآن أخر أحيي لو أحييو دو الله شيئي إليك أذيك الرسول ألقوه أحييو دي أو من الكتاب قرآن شرفت لك ميدا وحاق قدرتا وحيي واقيمي الصلاة سلاة دانتوسي إن الصلاة سلاة تنهى وحي صاحب كذا كربت أن الفحشة هي باع حق وذي كربت هي هو المنكر وحي حق يبلغت في رجل ويندينتوا أقري بي صلاة صاحب كذك كربت ولذي كله إله أول خصوصا هي أكبر صلاة كسي وين بلن أما أكبر كوين بلن من ذكه العبد ربه أدونك حسروا ربي أوسايو عكفي من بدن حسك ربي أدونك أوسايو والله إب يعلم ووجاي ما تصنعون وعلى وحصم ين إذا الكلب واجي كل كلمة تصنعون الليلة يرا تعملون هيك وعملوا على وجه الله قابس قالوا عاملوا وحصم ين لكن قبكم هندسكا يفر سميقانك عامل لما يلا على الله إذن تصنعون وحي أهل علمها و أبوهن يحنها وما كانت علمك عندها كتورة إذا بدروا بس دوي وما تصنعون أما خفقا علمي لآآن سمينا يا عما وما تعملون أطلوا أغري أيها الرسول الكريم ما قرآنك وحي الله وحي يودي إليك أذيك اللبوه وحي أغري من الكتاب القرآنك كميدا وعقم السلاة سلاة دتوسي إن السلاة سلادي تنهى وقربتها دفك عن الفحشة وعنها جيسة يقربتها هي هو المنكر سرق وحي لقودة في رأي ولا ذكر الله إلا حسك إيسا أما الله حصوصته حداد بقى الله حصوصته فحش المنكر لقفه قاده حس الله وقفه عن بدا أماك الله حصوصته فحوات لفضان إيسا أما ولدي ذكر الله إلا الحسك وقضونك الشيك أيه أيها الأكبرك وإلي بدا من ذكر العبد ربك قل ادعوا الى الله وحده لا شريك له اي أكبر ويني بدن ونحييا فاعشين يا من كفر الريب الى ذكر جيسكو ويني بدن والله اله يعلم وهو غي ما تصنعون واصماي نيسان والله علم